بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا شك أن كل منا يعلم عظمة هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا جل وعلى وأنه هو المصدر الأول لتشريع العبادات والأحكام بإجماع المسلمين لكن هذا القرآن إنما نزل ليقرأ ويتدبر فمن أعظم مقاصده أن يتدبر المسلم معانيه خاصة المعاني الإجمالية التي تدل المسلم على الطريق الصحيح في السير إلى الله جل وعلا ولهذا نعى الله على الذين لا يتدبرون القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفالها وبين الله جل وعلا أنه إنما أنزل ليتدبر ويعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولا شك أن تدبر هذا الكتاب إنما يحصل بالرجوع إلى ما بينه علماء السلف من المفسرين، وهذا أمر يسير لكل أحد، فهناك من التفسيرات التي ألفت في تفسير القرآن وتبيين أحكامه ومعانيه، وهي على منهج سلفي رشيد، كتفسير الإمام بن جرير الطبري. وأقصر منه تفسير ابن كثير رحمه الله وأيضا من التفاسير الذي تنفع منفأة عظيمة تفسير الشيخ السادي فهو تفسير يهتم بالمعاني الإجمالية والفوائد الهامة من كل آية من كتاب الله فحينئذ العذر غير متوفر لكل أحد أن يقول إنني لا أستطيع أن أعرف معنى الآيات لأنه ولله الحمد جل القرآن معلوم من كلام العرب مجرد أن الإنسان يستحضر عقله وتفكيره بنية صالحة يحتدي بذلك إلى المعنى العام وهذا هو المطلوب أما ما يشكل عليه فسبيله حينئذ الرجوع إلى التفاسير التي ذكرنا وهناك تفسير يرشد إليه بعض العلماء هو تفسير الجلالين هو تفسير مختصر وتفسير معتبر عند العلماء لكنه يحتاج إلى معرفة بعض ما وقع فيه المؤلف رحمه الله من الخلط في آيات الصفات على الطريقة الأشعرية فيظن من لا معرفة عنده به مذهب أولئك الأقوام أن هذا هو المعنى الصحيح فإذا قرأ الإنسان هذا التفسير وكان حذرا مما وقع فيه المؤلف من التفسيرات فإنه حري إن شاء الله أن تحصل الاستفادة العظيمة من هذا الكتاب في هذه الليالي لم نجد على عادتنا في درسنا في الفقه الحديث وإنما نظرا إلى انقطاع بعض الزملاء في هذا الدرس عن المكوث في المدينة نتناول بعض الآيات وبعض الصور في استذكار معانيها وما يدل الله جل وعلا عليه من الأحكام وبيان الأحكام الفقهية التي نمر عليها في هذا التفسير وإن كان أمثالنا لا يتصدرون لو نظرنا إلى الأهلية فإن أمثالنا لا يتصدرون لمثل هذا ولكن نحن إنما ننقل ما نقله علماؤنا ونستذكر ما تجود أو يجود به الله جل وعلا علينا ونسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير